انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكن وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم قرى وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذوه فصبروا على ما كذبوا وأذوه حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبت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 ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل ارائيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل ان يا تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تنسون ما تشركون.